الذبَت قَبَلَهُ قَمونوحم والْأَحزَابُ مِنْ بعدهِم وَهَمَّت كلل أَّةٍ بَِرسُولهِم لِيخُذُوه وَجادلوا بالِالبااطلِ لُدَحضُوا بهِهِ الْ الحبقَ فأَخَدهُم فَكيفَ كَانَ عقابَ وَوكَذَلِلكَ حَبقَت كلَِمَا تُ رَبّك على الذيين كَفرَرُوا أنهُ أَصْحابُ الن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 إ الذيذنَ كَفرَوانا دوَ لَ قتُ الله أَكبرُ مَِّ قتكُم أَافسَكُمْلَ قُتُ اللهَّ أَكبرُ مِمَّ قتِكُم أَافُسَكُم إذْ تُدععونَ إلىى الإيمانِ فَتَكفرُون قالوا رَبن أَمَ التَّنَثنَتين وَحيي تَنَثنتين فعتَرَفْناَا بِذنوا بِنَا فَهَا الْ إِلَى خُوج مِن سَبيل.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 أَلَ يَصِيروا فِي الْ الأرضِ فَ يظْرُ كيفَ كََ عقبِبَةُ الذيينَ كانوا مِن قَِهِم كانَهُم أَشَدَّ منِنهُ قوةَووثَار فِيأَررضِ فَأَخَذهُم اللهَّ بِذُنوبِهِم وَما كانََ لَهُ مِنَ اللهَّهِ مِواق ذَلِكَ ب بأنهُ كانَانَ التَّاتِهِم رُسُلُهُم بِالبِّنَاتِ فَكَفرَروا فَأَخَذَهُم الله إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا ساحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا قَتَلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ قالُ قُتُلُ أبنَا الذي نَ آمَنوا مععَهُ وَاسْتَحيون سااءهُم وَماَا كَيد الكافِرينَ إلَّا في بلال وَقالَا فِرعَعُْ ذَرون أَقتُ الْ المسااو يَدعُ رَبَّ إِ يَأَخَافُ أي يُبدّ الذيينكُم وَأَ يُلهِرَ في الأررض الفَسادَ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 وَإه يَكُ صَادِقَي يُصِبَكُمُ بعْضُ الذي يَعدُكُمْ إَِّ اللهَّه لا يَهْديِمَ هو مُسْرِرفُ كَالذاَّابَ يقومُ لَكُمُ الْمُلكُل يَوْم ظَاهِرِينَ فِي الأرضِ فَ مَيْ يَصُرُونَا مِ بَاسِ اللهِ إ جَأَناَا قَا فِرعونُ مَا أُركُم إِلَّا مَا أأَرَى وَمَا أَهْدكُمُ إلَّا سَبِييل الرَّشَادَ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 يا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مثلها وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ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 فوقاه الله سيئات مَا مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاق دُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ مُتَّبِعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكتاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال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 إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله خَالِقُ خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا توفكون كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جَعللَ لَكم الْ الأرض قَرار وَسم أَبِنَا أَ وَصََكم فَحْسَنَ صرَكُم وَصَوََّكم فَحْسَنَ سوورَكُم وَرَزَقَكم مِن الطباتاتِ ذَِكُم اللهَّ رَبّكُم فتبارك الله رَبُّ العالممين هو الحَيُّ ل إلَه إلله هُ فَدععهُ مُخلِصينَ لَ الددينين.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 وَمِنْكُمُ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبَلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّا وَلَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَاجِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّا يُصْرَفُونَ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 فَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِنَّمَا يُرْيَنَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عليك